قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه بكذا هذا فيه يعني محاولة رد للشهاد الحقيقي كما تلاحظون هذا أسلوب المتكلمين فيه تكلف والشيخ رحمه الله كان من المتوقع انه يكف عند قوله جهاب هاب بن عطيه وغيره او ولكن هاب ومخالفه وني هذا توطن ابن عطيه وغيره قال ولكن هاب ومخالفه ظاهر تلك الاحاديث هذه الحقيقه فعلا يعني امر ينبغي ان يعني يوقف عنده قالوا هاه ولكن هاب ومخالفه ظاهر تلك الحديث التي فيها التصريح لأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم نعم وحق لهم نهاب ولماذا لأنهاب أمر غيبي تكلم أخبر الله بها على النسان الرسول صلى الله عليه وسلم بل منهم مجرد هيبة بل هذا مقتضى الإيمان والتسليم والإدعاء لله عز وجل وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد هيبة بل النسان يخشى الله عز وجل ويخافه ويجب أن يسلم ويدعن نعم الهيبة من أثار ذلك لا شك أن يهابا يجرأ أن يقول في الغيب شيء لكن الأمر أكبر من ذلك تسليم وإدعاء نعم وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك بل عدلتم عن المعلوم المتيقني إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدو لكم فيه عن الصواب فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه ولهذا جاءت الشريعة لأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى, حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف, كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال ليعقوب بنه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار هذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فليتأمل اللذيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم, وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو والله الموفق فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب والترائب عظام الصدر ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياه ولن يسأت من الموات فعل وتدبير فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه نشير هنا إلى في مسألة عمل الطبائع إلى أقوال كثير من الفلاسفة والعقلانيين وغيرهم الذين يزعمون أن تدبير الكون ناتج أو أن تنظيم الكون وتدبيره وما فيه من حركة وتبدل وأحوال ناتج عن السنن الكونية التي امبثت منها الخلق والحياة ويقولون الحياة يعبرون عنها بالطبيعة أو الطبائع أو القوة المحركة أو نحو ذلك أو العقول وكل ترجع إلى معنى واحد وهو أن هناك مذبر من دون الله عز وجل فأحيانا يجعلون هذا المذبر هو الله معنى أن يجعلون الكون بسننه وطبائعه وقواه المحركة هي الخالق وهي المخلق وأحيانا يزعم بعضهم أن الله عز وجل وكل إلى هذه الطبائعة تدبر الكون ويعبرون عنها أحيانا بالعقول وأحيانا بالملائكة وأحيانا بالقوى المحركة وأحيانا بالأرواح وأحيانا يجمعون بين ذلك كله وكلهم تلترجع فلسفتهم إلى أن الله عز وجل أي هذه الطائفة إلى أن الله عز وجل وكل تدبير الكون إلى أحد من خلقه وهذا كله باطل لكن الله عز وجل جعل القوى والطبائع من الأسباب وجعل الأسباب مؤثرة في مسبباتها وكل ذلك جراجع إلى قدرة الله عز وجل وتدبيره وأنه سبحانه قيوما على جميع الحق وما يحبث من شيء في هذا الخلق إلا بعلمه وتدبيره سبحانه ولا يتنافى هذا مع وجود الأسباب والسنة الكونية لا يتنافى هذا معه بل هذا من عظائم أو من بديع صنع الله وإتقانه لخلقه وحكمته نعم فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال علم بذلك توحيدا ربوبية فانتقل منه إلى توحيد الإلهية فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا والله موفق لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه سبحانه سعرض بها سرعة يقول بالنسبة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف توجه حديث الضرير الذي صححه بعض العلماء ومنه ألبان والشيخ الإسلام كما قال السيطة في, في كتاب نعم حديث الضريل صحيح ومن يعني مما ورده الحديث مما يفسره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ذلك الضرير الذي يدعى النبي صلى الله عليه ويصلي ويطلب من الله عز وجل أن يتقبل دعاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه والنبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له هذا أمر مشروع الضرير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لمعنى أن يدعو له هذه الشفاعة في الدنيا لا تتعلق الشفاعات الآخرى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكشف الظر هذا معنى تستحفع به والتوسل به توسل به بمعنى طلب منه أن يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى, الـ إلى الـ الإرشاد الشرعي وهو أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع عنه بأن يدعو له لأن هذا حق والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة لكن عليه أن يصل لله وجل ويتوجه إلى الله بأن الله يقبل هذه الوسيلة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له هذا أمر هذا هو المشروع وهذه الصورة الحقيقية لا علاقة لها بما يفعلها للبدء هذه الصورة مشروعة نوه عنها السلف قديماً وحديثاً ولا إشكال فيه لكن هل ما يفعله البداع هذا الصورة؟ طبعاً لا يتمسحون بالذواك ويدعونها من دون الله ويرجون منها النفع والبر فيما لا يكتل عليه الله ويطلبون منها ما لا تستطيع وما لا تملك فليس في حديث الضرير أي شبهة فضلاً أن يكون تكون دلالة لأهل البدع يقول هل صحيح أن حادثة خالد القصري مع الجعد بن ذرهم غير ثابتة لي أفهم أنها ثابتة ومستفيضة وأهل العلم استندوا على أنها صحيحة وعليها قد تكون بعض صاندها غير صحيحة لكن أن يكون خالد مع الده القصري قتل الجعد هذا صحيح وقتله بموجب فتوى الأئمة بأن شره متعدي وأن مقولة كفر شره متعدي وأن مقولته مقولة كفرية كذلك بقية الأشفاص الذين قتلوا خالد الله بن عبد الله القصري ولذلك سماه السلب قصاب الزنادق هذا يقول هل قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هل كل من اتبع هواه يكون كعابد الوسن إذا اتبع هواه في أمر يخرج به عن مقتضى الدين أو يخل بالعبادة بمعنى أنه عبد غير الله بهواه بأي نوع من نوع العبادة فهذا شرك وكفر وإذا كان هواه دفعه إلى أن ينكر أو يخارف أصل من أصول الدين القطعية فهذا كفر خاصة إذا قيمت عليه الحجة وبين له الحقيق أما اتباع الهوار في المعاصي في البدع الجزئية في البدع التي دون الكفر واشتباع الشهوات فهذا أمر يعد من كبائر الذنوب وقد يكون من المبقات التي ورد فيها الوعيد لكن لا يخرج به الانسان من الإسلام وقد لا يكفر ايضا نقول عند الكلام عن الاشتراكيه هناك من يجعلها من يجهلها لما جاءت بالشرعه نعم مما هناك من يجعلها من جاءت بالشريعه وحس عليها الاسلام وهناك من يجعلها مبدا ماركسي ما جاء له سفيدنا لا شك إنها مبدأ مادي وبعيد عن الإسلام كل البعض مبدأ من حالة وهي مذهب ظالم لكن الناس يتعادثون بالألفاظ فبعض الناس مثلا قد يطلق على مجرد وجود التكافل في الإسلام كالزكاة والصدقات ونحوها من الأمور المشروعة نوعا من الاشتراكية وهذا من ناحية اللفظية قد يصح لكن هذا تلبيس، الاشتراكية مبدأ، لا يعترف بالزكاة، ولا يعترف بالأصول الشرعية، الأصول الإنفاق، ولا يعترف بالإسلام أصل، فهي مبدأ هدام يقوم على المساواة بين الخلق، والله عز وجل ما ساوى بين الخلق، انما عدل بينهم، والنصر يجب أن تنبه لها، كثير من الناس يقول الإسلام جاء بالمساواة، لا صحيح، المساواة ليست عدل، هل يستوي المؤمن والكافر؟ هل يستوي الجاد والهازم؟ هل يستوي العامل والقاعد؟ إذن ما جاء الإسلام من المساواة؟ جاء الإسلام بالعدل المساواة ظلم لو جينا واحد من من يدعونا المساواة هنا أو يقول مسلم جاء من المساواة أخذنا ماله لجاره وبعض ماله لجاره الفقير ما يسوي؟ يعترف من المساواة أو ينكر؟ إذن المسلم أي مسلم دعاوى المساواة والاشتراكين؟ دين إلهي وضع الله عز وجل لخلقه فلا يجوز أن نقارنه بغيره ولا نقارن غيره به ولا يجوز أن ندعي أن الشعارات تقرب من الإسلام ولا يقرب منها ليه شعارة باطلة وما يوجد من وجوه تشابه من بعض هذه المبادلة ما في الإسلام هذا لا يتقضي أنها هي هو أو هو هي أو أن بينهما شيء من التوافق فالإسلام يكون على التسليم لله عز وجل حتى لو أن إنسانا عمل بالإسلام ما سلم قلبه لله ما نفعه السلام وهو يعمل بالإسلام فكيف بمن يقول بالاشترافية والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شرك شحويا وصلنا إلى 317 المقطع الثاني نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فلو هو قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا يزال في ذلك فلا يزاد في ذلك العدد في ذلك العدد يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوا قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما الله تعالى موصولكم بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة وما كان رب كنسيا وعن علي بن أبي طانب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا, معه ومعه وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندعوا العمل فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فيوسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى خرجاه في الصحيحين قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله هذا الحديث السابق حتى ما ندخل في موضوع الجديد الحديث السابق إشارة إلى الحجة القائمة على الخلق في مسألة القدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة المقادير السابقة وأن نصير كل عبد قد كتب من الشقاوة والسعادة أشكل عليهم ذلك من حيث فائدة العمل قالوا إذن ما فيما العمل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدتين عظيمتين قاعدة الأولى أن الله أمر بالعمل وجوب العمل اعملوا اعملوا هذا مقتضى الشرع الذي أنزله الله على رسوله هذه قاعدة بمعنى أن مصير العبد حتى وإن كان كتب عليه تقديره السابق أن مصيره مرتبط بعمله وما دام ما كتب عليه غيب فعليه أن يشتغل بعالم الشهادة بالمشهود وليدع الغيب لا يعلق ذهنه ولا اعتقاده ولا مصيره بالغير لماذا؟ لأن مصيره مرتبط بالعمل بدليل اعملوا اعملوا أمره من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر الله الذي أرسل, أرسل به رسوله اعملوا هذا توجيه يخرج معظلة اللغز الذي يشعر بها الناس أو بعض الناس والصحابة حينما عرفوا أن التقدير السابق كتب وجاء عليهم الإشكال أمروا بهذا الأمر وكذلك جميع الأمام اعملوا إذن المصير المقدر السابق المجهول مرتبط بالعلم ثم القاعدة الثانية وهي أيضا حلقة من الأولى فكل ميسر لما خلق إذن بعد العمل وبعد السعي والتحصيل بعد بذل السبب الشرعي بعد بذل السبب الشرعي الذي قامت به الحجة فكل سيسر لما كتب له إذا ما وعلى ما سيسر الله أعلم إنما الذي أعلموا أن الله عز وجل كلف العباد وأمرهم للعمل وأقدرهم عليه وخيرهم فيه وخيرهم فيه فليس هناك إنسان يقول أنا مكسور أو مضطر أو مرصوب على أن أعمل الشر وأن أعمل بدون إرادته بل انسان إنسان حر عاقل مميز يستطيع أن يعمل كما يشاء أن يعمل الخير بإرادته وتقوم به الحجة تقوم عليه الحجة بذلك وأن يعمل الشر بإرادته تقوم عليه الحجة بذلك ثم إن الله عز وجل وضع الضوابط الواضحة أمام العباد أعطاهم عقولا وفطرا ثم أنزل لهم شرعا يتضمن الأمر والنهي ووعد على امتثال الأمر بالوعد الصادق وتوعد على ترك الأمر وفعل المنهيات بالوعيد الصادق وأقدر الإنسان على فعل ذلك وذاك ولم يقصره عليه لذلك الإنسان الذي يفقد عقله أو يغصب على أمره ويكره لا يكلف فمن هنا يأتي معنى اعملوا فكل ميسر لما خلقه اعملوا بمقتضى ما ومرتم به وثقوا أنه لن يضيع عمل العالم وكل سيسره الله ما قدره عليه السامق وليثك أن الإنسان الذي يعمل خيرا أنه سيجد خيرا والذي يعمل شرا تقوم عليه الحجة فهذا أمر ينبغي لا يتعداه الإنسان في مسائل قدر ينبغي لكل مسلم أن يلتزم هذا القاتل اعملوا فكل ميسر بما قلقه وما عد ذلك لا يخوف في مسائل قدر إلا على سبيل العلم والإثبات يعني حينما نتكلم عن مراتب القدر فقط لنعلمها لا لنعلق عليها أمور غيبين بمعنى لا نتكل على أمر كتب إذا عرف الإنسان أن كل شيء مكتوب بما في ذلك الشفاة والسعادة فلا يعني ذلك أنه يتكل على المكتوب بل عليه أن يعمل بالمعلوم والغيب غيب عند الله بدليل أنه لا أحد يدري ما مصيره وإذا كان كذلك فليعلم أن مصيره مرتبط بالعمل أو ترك العمل نعم قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له وعن زهيل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بيّد لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر رواه مسلم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار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 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن لا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولحديث في هذا الباب كثيرة وكذلك ما ثار عن السلف قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق طبعا ابن عبد البر رحمه الله كما ترفون إمام من أئمة السنة وكتبه عمدة عند أول السنة لكن لم تشتهر عندنا لأنه من علماء المغرب ومع ذلك ينبغي على طلاب العلم أن يُعنوا بكتب الكتب الإمام بن عبدالبر فإنه رحمه الله خدم السنة خدمة جليلة خاصة في مسألة التأصيل والتقعيد ووضع واستقراء مناهج السلف وكتابه التمهيد من أعظم الكتب ولا أظن طالب علم يستغني عنها أبداً لابد لكل طالب علم يقتني هذا الكتاب وأن يعنى به ويدرسه فقد اجتمل على كثير من أصول السلام ورد فيه ابن البر على كثير من أصول أهل اللهوه والبدع ويحتاج هذا الكتاب لخدمة علمية لإخراج ما فيه من كنوس وقولها أكثر متكئا اقوى واكثر اكثر المتكلمون من الكلام فيه يقصد المتكلمين المعتزله والقدريه والجبرية والجهبيه والمتكلمه الأشاعر المفرديه كلهم تكلموا في هذه المسائل في مسائل الغيب ومسائل القدر بكلام يخرج عن اصول السلف وعن اصول وجعلوا كلامهم كأنه أصول السنة أو أنه هو الاعتقاد مع أن كلامهم لا يعد أن يكون تخرصات وخبط بالغير نعم قوله وعصن القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان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 ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأخنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشف والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وان الله تعالى خالق افعال العباد قال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وان الله تعالى يريد الكفر من الكافر ولا يشاء ويشاء تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا نعم مثل هذه العبارة قد توهم أحيانا أو يفهم منها يعني شيء من بعض اللوازم التي لا تصح قوله أن الله تعالى يريد الكفر من العباد من الكافر وإشاءه بمعنى أن الله أراده كونا الكفر فعل ملافعه واعتقاده وهو داخل في تقدير الله عز وجل وعلمه ومشيئة بمعنى أن الكافر حينما كفر ما خرج عن إرادة الله أو فعل شيء لا يريده الله بمعنى لا يشاء لأن الإرادة نوعه إرادة بمعنى المشيئة العامة المطلقة الكونية فكل شيء حدث في هذا الكون ويحدث هو من الله بما في ذلك الكفر والعصيان بمعنى أن الله شاءه وقدره علمه وقدره ال... والنوع الآخر من الإرادة هي الإرادة الشرعية الرضا والمحبة فلا شك أن الله عز وجل ما أراد شرعا الكفر من الكافر والعصيان من عصي بل الله عز وجل في شرعه نهى عن الكفر والعصيان وعلى هذا فإن الله لا يحب الكفر ولا المعاصر ولا يرضى الكفر ولا المعاصر فالإرادة بهذا المعنى لا تصح بمعنى أن الله لم يرد الكفر أي لا يحبه ولم يشرعه ولا يرده لكنه أراده كون بمعنى قدره لأنه لا شيء يحدث في الكون بلا أرادة الله وتقريبه فإذا إذا فهمنا نوع الإرادتين عرفنا كيف نصرف اللفظ إلى المعنى الذي يناسبه فإذا قلنا إن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه أي أراده وشاء كونا وقته وإذا قلنا أن الله لا يريد الكفر ولا يشاء فهذا يعني أن الله لا يحبه ولا يحبه لأن هذا هو معنى الابتلاء هو معنى اتلاء العباد وإلا فلا كل الابتل معنا نعم وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر فروا إلى هذا لألا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعدبه عليه ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى فقالوا له ما تصنع به فقال والذي نفسي بيده لئن استمسكت منه لا استمكنت منه لا اظن انفه حتى اقطع ولا ان وقعت رقبته بيدي لا ادقنها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاني بنساء بني فهمن يطفن بالخزرج تسقط الياتهن مشركات وهذا اول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي أسلم قال المجوسي حتى يريد الله فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما ووقف أعرابي على حلقة فيها عمر بن عبيد فقال يا هؤلاء إننا قتي شرقت فادعوا الله أن يردها علي فقال عمر بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك قال ولما قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد وعلى الفطرة, الفطرة العرابي صرفك من عمر نعبيت الدين طبعا دائما هذه حتى لو قدرنا لم تصح بمعنى أننا لن نتأكد من سندها لكن هي تحكي يعني واقع حقيقي أو واقع صحيح في مسألة استقامة أكثر العوام على الفطرة في المسائل الغيبية لأنهم لم يرد علما عندهم يفسد الفطرة هذا العربي على فطرته كالعجوز التي ربث على غازي وكاء كثير من العوام الذين يلهمون الحق لفترتهم فيبدو لي أن القصة حتى لو لم تصح أنها مستقيمة على بيان قواعد ورد وردها بقواعد الفطرة أو بأصول الفطرة فإن عمرو عبيد حينما قال للعرابي أو أدعى بهذا الدعاء الذي هو فرع عن عقيدة الباطلة وقول إنك لم تريد أن تسرق ناقته كأنه بذلك أخرج هذا الفعل الذي حصل من إرادة الله وعلمه ومشيئته وكان السرق لم يكن في سابق علم الله ولا في سابق إرادته ولا مشيئة هذا يعني أنه جعل هناك مشيئة دون مشيئة الله وجعل مع الله مدبرا ومشيئة جعل مع الله رب آخر وهو لا يشعر أو يشعر فالعرابي بفطرته خشية من هذه العقيدة الباطلة أن تكون سبباً في عدم رد ناطة هذه فرد عليه لهذا الرد الفطري السليم الموجز الخالي من التعقيد ومن الفلسفة لكن من يريد الله له الضلال لا يمكن يهتدي حتى بأوضح بأو بأو الأدلة والمشركون قامت عليه الأدلة بأوضح من هذا الدليل في القرآن وفي آيات الله المنظورة والبينة مع ذلك لم يهتدوا فقد رأىه إنشقاق القمر حينما طلبوه ومع ذلك قالوا هذا سحر نسأل الله السلام والعافية نعم وقال رجل لأبي عصام القصطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من ويمنعه من يشاء نعم. هذا إذا رد فطري وشارع رد فطري وشارع. الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء ويفعل في عباده وخلقه ما يشاء فلا يجوز مثل ذلك الافتراض الذي افترقه طبعا كان كما يسترون الإنسان الذي ليس عنده يعني فطر قوية أو علم يعصبهم من هذه الشبهات لو لم يجد الرد عليها يمكن تقع في نفسه فلذلك نجد السلف يحذرون من السماع من أهل الله لماذا؟ لأنهم يخشون على المستمع من مثل هذه الشبهات التي تقع في القلب إذا لم تجد إيمانا غاصقا أو علما وفقا في الدين أو هما معه فالإنسان إن قد يعني يزل ويضل مثل هذه الشبه ولا يدري أنها شبه قد تلقفها قلبه ولا يشعر أنها خطأ فلذلك القدرية الأوائل حينما رد عليهم السلف كثير منهم رجع والذي ما رجع صار بشبه بالمرير يعني أصبح وسواس هذا الأمر وسواس يردل حق ثم يرجع عنه لأنه استقرت في قلبه الشبه نسأل الله العافية ولذلك أقول أن السلف فعلا شددوا في مسألة عدم السماء من أهل الأهواء وعدم قراءة كتب أهل الأهواء وإن اجتملت أحيانا على الحق باطل يعني قد وجد فيها شيء من الحق لكن الحق الذي في الكتاب والسنة وكتب السلف النظيفة يغني عن الحق الذي يشتبه الباطل واختلق فيه ولذلك ينبغي أن تبقى هذه القاعدة إلى يومنا هذا قل نحن أحوج إليها فأنا لا نسمع الشبهات ولا نقرأها ولا نقرأ كتب أهل الأهواء والبدع مهما زخفت وإلا نعرض جيال المسلمين له سواء كانت بدع قديمة وجديدة سواء كانت أهواء قديمة وجديدة والغالب أن شبهات الأهواء تفتم وتستهوي الناس لأنها إن كانت فلسفية ففيها ما يتشدق ما يعني يستهوي الفكر ويستهوي عقل الإنسان وإن كانت مادية فهي تدغذر حوائج الناس واهتماماتهم فمن هنا تصرفهم عن الحق بهذه المداخل الباطلة. وإلا لو, لو لم يكن التلبيس لما كان هو وأثبار ولما كانوا في جملتهم أكثر من أهل السنة والجمال لولى التلبيس الحق الباطل المحضر قليل الذي يرتكبه فمن هنا تجدون يعني إشكالات التلبيس والتلبيس في التشكيكات والتلبيسات واضح جدا بمعنى أنها موهمة وإذا جردت عن الرد عليها ربما تؤثر في من لسى لديه فقه في الدين أو معرفة بأساليب هؤلاء مبطلين فلذلك يجب أن يحذر طلاب العلم ويحذر من التعرض للشبهات لا بقراءة ولا بسماع ولا باختلاط بأهلها نعم. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ففأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال تعالى من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن شأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه وقد دل على القرص قصد, قصد بذلك أن منشأ الضلال بمعنى انكداح الشبه في أذهان كثير من القدرية سواء القدرية النافية أو القدرية الجبري يعني انكداح الشبه في أذهان كثير منهم ناتج عن أنهم لم يوفقوا للتفريق بين المشيئة والقد... والإرادة العامة وبين الرضا والمحبة فظنوا أن المشيئة والإرادة تعني المحبة والرضا وأن الله... وظنوا أن الله لا يشاء شيئا ولا يريده إلا وهو يحبه فمنون أختلط عليهم الأمر فلذلك يجب كما سيأكبر الشارف يجب التفريق وهذا أمر ضروري في فهم القدر أو في التسليم القدر يجب أن نفرق بين المشيئة والإرادة العامة وبين المحبه والرضا التي هي الإرادة الخاصة والإرادة الشرعين ولذلك كل من الطائفتين نحى منحة في هذا الفهم الخاطئ فمنهم من لما تصور أن المشيئة والإرادة تعني المحبه أعفى العباد من كل تكليف وقال أن الله قسرهم على ذلك إذن لا يعذبهم فمن آمن بالله يكفيه ذلك ولا داعي أن نحاسبه على أعماله وعلى ما يرتكبه من آثامه لأن كل ذلك بمشيئة الله بمعنى أن الله راضيه هذا غلط نعم بمشيئة الله لكن لا يرضاه الله وفرق بين المشيئة العامة والرضا والمحبة وفرق الآخر لما انقضحت في أذهانهم هذه الشبهة يعني ما استوعبوا في أذهانهم أن يكون الله عز وجل شاء الضلال ثم عذب علي ما استوعب في ما جعلوا المشيئة رادة بهم محبة بل أنكروا المحبة ولذلك المشهور عن أهم الجهمية والمعتزلة أو بعض الجهمية والمعتزلة الجهمية بعضهم جبريا المعتزلة والقادرية الأولى هم الذين أولوا الصفات وأنكروا الصفات الفعلي والاختيارية فلأنكروا حتى بعض الصفات الذهتين فأنكروا المحبة وأنكروا الرضا لله عز وجل فلما أنكروا لعموا أن الله لا يرضى بالمعنى الذي ورد في الشرع الذي آمن به السلم ولا يحد بالمعنى الذي هو حقيقة المحبة كما تلك بالله فمن هنا التغت في أبهانهم مفهوم المحبة والريضة وما بضي عندهم من المشيئة العامة فلما يعني نظروا في واقع الناس واقع البشر وجدوا أن البشر يعملون شرورا ويعملون أثاما والله شاء كل شيء فما استطاعوا نوفقوا بين المشيئة العامة وبين أن يشاء الله الشر أو يقدره فزعموا أنه لا يريك بالله أن يشاء ويقدر الشر بمعنى أنه ثم بعد ذلك يحاسب عليه فما تصوروا المحبة والرضا والإرادة الشرائية بالوقف عند المشير العامة والإرادة العامة فلما وقفوا وأشكل عليهم زعموا أن المخرج من ذلك أن تنسب أفعال الشرور والمعاصي إلى العباد أنفسهم وأن الله لم يقدرها أصلا فلما فعلوا ذلك جعلوا خالقا مع الله وضعنوا في علم الله عز وجل وضعنوا في مشيئة الله وجعلوا لله ندا ومدبرا في الكون وفي خلق الله وأفعال العباد غير الله فوقعوا في شير منه ما طروا منه كما ذكر الشارف قبل أنه المهم أن من من شاء الخطأ هو عدم التفريق بين الأمرين في القدر بين المشيئة والإرادة العامة من ناحية وبين الرضا والمحبة من ناحية أخرى فيجب أن يفهم المسلم أن ليس كل ما يشاء الله ويقدره يرضاه إنما قد يكون شاءه وقدره ابتلاءاً كما هو معروف في أساس التكليف للعباد نعم أظن الآن سندخل في موضوع متساسي الطويل بالعلى نكتفي بهذا ما معنى قوله من قدر سر الله معنى ذلك أن القدر لا يمكن أن تكتشف الألغاز فيه والتساؤلات التي تحدث عند البشر إلا بموجب النصوص الشغائية بآية أو حديث بمجرد بمحظ عقل الإنسان لا يمكن إجابة إلا على ضوء أصل شرعي بمعنى أن هناك تساؤلات يتساءلها الإنسان تأتي من باب الشكوك أو الخواطر أو الشبهات لا جواب عليها إلا بالنص شرعي يعني لا يمكن أن نجتهد اجتهاد خاص إلا على ضوء النص هذا من ناحية الناحية الأخرى أن القدر الأصل فيه أنه غائب بل كل القدر غائب والغائب سر ومعناه أيضا ومما معاني أنه سر الله في خلقه أو في عباده هو أن القدر متعلق أو يتعلق به مصائر العباد ومصائر العباد غيبية فأصل القدر أصل القدر وهو مصائر العباد سر معنى مجهول ثم نهاية القدر وهو مصائر العباد يوم القيامة المبنية على التقدير السابق أيضا مجهولة إذن بقي القدر سر القدر الغائب سر وما بقي عند الناس إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له بمعنى أنه سيهدى لما أراد الله له عز وجل سيفرق لما أراده الله أما مصائر العباد ماذا كتب الله لهم وماذا ستكون؟ مصاربه فيما بعد فهي غيب وهذا معنى كونها سر ثم إن من الأسئلة ما لا يمكن الجواب عليه لأن الله عز وجل هو الفعال لكل شيء الخالق لكل شيء وهو لما يريد فكلم أمره كذلك إذن يبقى تدبيره وتقديره لعباده في مصائرهم سابقا ولاحقا سر عنده لا يعلمه غيره لذلك بني الاسلام على التسليم الإسلام على التسليم يقول من رابط بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له من يعمل بعمل اهل الله ما الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له من يعمل بعمل أهل الجنة نعم هذا هو معنى التيسيد قوله منكم من يعمل بعمل أهل الجنة هو تفسير لمعنى قوله ميسر لما خلق له بمعنى أن من أراد له الله السعادة ونسأل الله يجعلنا جميعا كذلك فإن الله سيسر له العمل بعمل أهل الجنة وكونه ينسب إليه الفعل ينسب إليه أنه هو الذي يعمل فهذا راجع إلى ما أعطاه الله للعقلاء من القدرة على الفعل والترك فقوله منكم من يعمل يعني بمعنى أن الله عز وجل حينما أقدره على العمل فانه بارادته التي اعطاه الله اياها يستطيع ان يعمل فاذا عمل بعمل اهل الخير فذلك من تشيير الله وإذا عمل بعمل أهل الشر فذلك أيضا من تقدير الله له تقدير الله له وهذا كله راجع إلى أصل القدر اي الله علم ذلك وقدره وشاءه قدرا لكن الله أراد من العباد الخير ويسر طائفة منهم لذلك وكذلك وأحب منهم ذلك ورضها وكره منهم فعل الشر ونهاهم عنه لكنه أقدرهم عليه أقدرهم عليه بمعنى أنهم إذا عملوا فإذا عمل عبد من العباد بعمل الشر فإنما عمل بحريته وإرادته وعمله داخل في مشيئة الله العامة لكن هذا العمل لا يحبه الله شرعا ولا يضع ثم سأل سؤالا آخر لكن قبل أن, يسأل قبل أن أعرض السؤال حبا أن أنبه لأن السائل قال عليه السلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف السنة السنة أن يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أما الاكتصار بعليه السلام ففيه سوء أدب وإخلال بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقصير في حقه وهذا لا يلك والصلاة والسلام أوفى من مجرد السلام السؤال الثاني يقول أنا رجل أخاف من ركوب الطائرة ويعيبني أو ويصيبني ذعر منها وأحرص على السفر طائما دائما بالسيارة كثير من الأخوان أخبرني بأن هذا عدم إيمان أو عدم إيمان بالقدر هل هذا صحيح؟ أما أن يكون الخوف من ركوب الطائرة ونحو ذلك عدم إيمان فليس صحيح وأصل الخوف غريزة أصف الخوف غريزة عند الإنسان تزيد عند البعض وتغطل عند الآخرين لكن قوة الإيمان تقلل من الخوف وتكثر من الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه فالإنسان الذي يجد عنده شيء من الخوف أو يجد في نفسه شيء من الخوف الشديد إذا أكثر من الأدعية والأبكار وآل أسباب المعينة والتي ثم قوي اعتماده على الله وتوكله فإن هذا الخوف يخف في نفسه يقل لكن أن يزول قد لا يزول بمعنى أنه ليس من لوازن الخوف قلة إلا الإيمان الخوف غريز لكن إذا زاد عن حد طبيعي فربما يكون دليل على ضعف الإيمان فالإنسان عليه دائما أن يستعين بالله عز وجل ويتوكل عليه ويتعود استحرار الأذكار دائما ولعله بذلك يخف ما, يخف ما عنده من خوف أما إذا بقي الخوف معدد مع هذه الأسباب فلا يدل إن شاء الله على عدم الإيمان كما ذكر يقول هل الثاني في مسألة المفاق قول قول الشاذ مع أن بعض العلماء الأجلاء كشيخ الاسلام ابن القيم بعض العلماء به يعني قال به كشيخ الاسلام ابن القيم القول الثاني كانه يقصد القول بان الميثاق هو الفطره وانه ليس هناك شيء يسمى هو يرى الله عز وجل لم يكن أخذ ذرية آدم من ظهره أو من ظهورهم بشكل حقيقي وأن ما ورد في الحديث إنما هو تعبير عن فطرة وتمثيل تخيلي هذا هو القول الثاني عند المتكلم وعلى هذا لا يمكن أن يقول به شيخ الإسلام بن تيمية ولا ابن القيم الذي يقول به شيخ الإسلام بن تيمية هو القيم فيما أذكر هو أن الميثاق باقل بالفطرة وهذا حق الميثاق بقيت آثاره بالفطرة وأن الناس في حياة الدنيا لا يذكرون قصة الميثاق إلا من خلال ما ذكره الله عز وجل في الكتاب. وخبره صدق لكنهم لا يتذكرون أنهم حدث لهم ذلك المشهد الذي ورده الحديث وهذا أمر لا يعني أنه لم يحدث والتفسير هذا بالفطرة لا يعني إنكار حدوث مشهد الإشهاد والمثاق ولس بينهما اختلاف كما ذكرت فعلى هذا القول الثاني الذي أشرت إليه سابقا وأشار إليه الشارع لا يقول به إلا عدد قليل من السلف وإلا فقد قال به بعضهم وحكاه شيخ السلام المجتمي وحكاه ابن القيم وذكروا أدلة ذلك لكنهم لا يقفون عنده فيثبتون قصة الميثاق كما وردت الحديث ويفسرون الآية بمعنى من المعاني وهو الفطرة والدلائل الكونية وليس بين هذين القولين تناقض إنما القول الذي يعد شاذا أو يعد قليلا وليس شاذا انما هو قليل هو القول بأنه لم يحدث الميساق على النحو الذي ورد في الحديث نظرا لضعف الحديث إنما المقصود بالميساق فقط هو الفطرة ودلائل وجود الله عز وجل وإقامة الوراهين الكونية والشرعية على الخط فعلى هذا يمكن أن تكون الأقوال أكثر من مجرد قوله قول يجمع بين هذا هذه الأقوال كلها وهو قول أغلب السلف أن الإشهاد حدث فعلا وأن بقيت دلائله بالفطرة والدلائل الكونية والشرعية وأنه لا تناقض بين هذا وذاك لكنهم في هذه المسألة بعضهم قال أن مسألة الإشهاد الواردة في الهديث غير مسألة الإشهاد الواردة في الآية وقول الثاني أن الإشهاد المقصود به بالآية والحديث هو القصة الحادثة فعلا وهي حقيقية وأنه ذلك المشهد الذي صار وقد لا يعولون على مسألة الفطرة ولا الدلائل لأنها دليل آخر غير مسألة المثال ويفصلون بين دلائل الفطرة والدلائل الكوني والشرائي عن مسألة المثال وقول الثالث وهو إنكارا أن يكون هناك شيء من الإشهاد الحادث في الحديث الذي ورد قصته الحديث وهو أن الله عز وجل أخذ من آدم ذريته ومن بني آدم ذريتهم وأشهدهم فعلا وأستنطقا هذا القول هو الذي قليل يعني ينكر أن تكون هذه القصة حدثة ويقصر الإشهاد فقط على مسألة الدلائل التي ذكرتها فهذا قول قليل ولا قال به لبعض المتكلمين وبعض العلماء الذين ما ثبت عندهم الحديث قل هل يجوزت الله كلمة شيء على الله صفة أو اسم اطلاق كلمة شيء ورد اطلاق كلمة شيء على الله عز وجل ورد في القرآن على سبيل وفي الأخبار والوصف لا على سبيل الاسم فليس من أسمان الله عز وجل هذا اللغة لكن يعبر عن الله عز وجل بشيء بمعنى موجود وهذا ورد في القرآن وورد في السنة وورد على سنة السنة وليس في ذلك معنى الاسم أو قصدي ليس بذلك تحديد, تحديد الاسم واشتقلاله لكن من سبيل الإخبار على سبيل الإخبار والوصف نعم وهذا كثير في الألفاظ من جد كثير من الألفاظ لا تصح أن تطلق اسما لله عز وجل لكنها تكون على سبيل الخبر أو على سبيل الوصف ومنها ما يصح أن يطلق على سبيل الوصف لكن لا يكون اسم ومنها كذلك ما لا يكون وصفا ولا اسما لكن يكون من باب الخبر عن أفعال الله عز وجل فلا يخذ منه الصفة ولا وصف صفة ولا اسم فشيء نعم الله عز وجل يعبر عنه بشيء على سبيل الإخبار والوصف لا الاسم ولا الصفة يقول هل يجوز أن نشهد على كافر معين بعد موته بأنه في النار نعم على الإطلاق يجوز يعني من على غير الإسلام مشركا أو يهوديا ونصراني نقول إنه من أهلنا على سبيل الإخبار والحكم العام لكن لا يجوز القطع بذلك على سبيل الاعتقاد اليقيني الذي تقسم عليه لأن مصائر العباد بيد الله عز وجل أما على سبيل الحكم فنعم نعم نحكم من خلال ما حكم الله به لا من عندنا الله عز وجل ذكر أن اليهود والنصارى من أهل النار وأن من أهل النار المنافقين الخلص في الدرب الأسفل من النار ولا نشك في ذلك وذلك يحكم أفرادهم وجماعتهم فعلى هذا من مات كافرا نقول إنه من أهل النار على سبيل الاطلاق والحكم العامل لكن الجزم اليقيني الذي نقسم عليه أو نتألى به على الله هذا لا يجوز ويتوقف عنه المسلم والأولى عدم الخوض في هذه الأمور لأن الإنسان في مثل هذه الأمور قد يلجأ إلى أمر مخالف الاعتقاد أو يستفز إلى قول لا يتنبه له فالأولى أن نقف عند الأحكام العامة ولا ندخل في التفاصيل سبحة كم؟ 324 المقطع الأخير نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد دل على الفرق بين المشيات والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة أما نصوص المشيات والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته في هذه الأيات والأحاديث تفريق بين المشيئة العامة وبين المحبة والرضا وما, وما يتفرع عنها فأولا كون وجل لا يحب الفساد كما في الآية أولى لا يعني ذلك أن الله لم يقدره ولم يشاءه كونا فإن الله عز وجل قدر كل شيء كونا وشاءه كونا لكنه لا يحبه شرعا فقوله عز وجل والله لا يحب الفساد بمعنى لا يريده شرعا لا يحبه شرعا أما كونه قدره فهذا أمر ضروري لأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بقدر الله عز وجل وفي علمه كذلك قوله لا يرضى لعباده الكفر الكفر لا يرضاه الله يعني لا يرضاه شرعا ولا يحبه لكن لا يعني ذلك أنه لم يقدره كون ولم ينشأه لم يعلمه بل علمه وكتبه وقدره وشاء سبحانه لكن الابتلاء لا يتحقص إلا بمثل هذه الوم وكذلك ما بعده وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله كره لكم ثلاثا بمعنى كره ذلك شرعا لكنه علمه وقدره وشاء إنما قدره على العباد ابتلاء وكذلك في محبة الله عز وجل للرخص وكراهة المعاصر فإن الله عز وجل يحب ذلك شرعا وكان قدره وشاءه وكذلك يكره المعاصي شرعا ولا يريدها من العباد ونهاهم عنها لكنه علمها وشاءها وقدرها كونا إذن فلا تلازم الفلاص أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة ولا بين المشيئة ولا بين المشيئة ومرادفات هذه الكلمات من الأمور التي تدل على أن الله عز وجل قد يحب من عباده شيئا ويرضاه لهم لكن لا, أو لا يفعله فريق منهم وإن كان قدره وشاء أقول لا ثلاث بين المشيئة والقدر, والقدر العامة أو التقدير العام وبين الرضا والمحب نعم كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة, من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة فالأول للشفة والثاني لأثرها المرتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك فعياذي بك منك فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراشقون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته قيل هذا السؤال هو الذي اقترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم فاعلم أن المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره المراد لنفسه كالشفاء من المرض على سبيل المثال والمراد لغيره كالعلاج الذي هو وسيله للشفاء المراد نوعا نوع المراد لنفسه لذاته وهو شفاء مثلا في نسلة المرض الشفاء من المرض مراد لنفسه وهناك مراد لغيره وهو الدواء الدواء قد لا يكون لذاته مقصود إننا مقصود به الوصول إلى غاية أخرى وهو الشفاء نعم. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران بغضه وارادته ولا يتنافيان باختلاف متعلق لاختلاف متعلق متعلقهما متعلقهما وهذا كالدواء الثري اذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتاكل اذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يقفى عليه قافية فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى وهو الشاعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها منها أن أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات التي هي اخبث فخلق هذه الذات التي هي اخبث الذواسي وشرها وهي سبب كل شر في مقابله ذات جبريل التي هي من اشرف الذوات واظهرها واكاها وهي مابله كل خير فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته ومنها ظهور آثار اسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل فإن هذه الأسماء والأفعال كمال بد من وجود متعلقها ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء يعني بذلك أنه لا تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ابتلاء الخلق الخير والشر فهذا لفكمة الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشأ هو فعال لما يريد وما فعله الله عز وجل كله خير وحكمه لكن لا يتبين يتبين ذلك الا بظن اذا فكما شهر الشارح خلق الله عز وجل الشر ومن ذلك ابليس لهذه الحكم وانه لا تظهر اثار اسماء الله عز وجل القهريه الا بمثل هذا الابتلاء وبمثل هذه الفتنه التي اختل الله بها العباد ولذلك جعل الله الشر والخير فتنه واكتلاء للخلق نعم ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لفلمه وعفوه ومغفرته وسطره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم ومنها ظهور آثار اسماء الفكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يكتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا يصلح لذلك فلولا فلو قدر عدم فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرا ولفاتت مصالح عديدة ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر ومنها حصول العبور يعني الخير المحظر لا يحصل به حقيقة الابتلاء ولا التكريف ولا معنى الجزاء ولا معنى الوعد والوعيد ولا تظهر فيه للعباد معاني الحكمة ومعاني الرحمة ومعاني القوة والجبروت وغير ذلك فكان في خلق المتضادات ومن ذلك الخير والشرق وفيما يترتب على ذلك من الجزاء العباد في الدنيا والآخرة ظهور معاني الحكمة وحقيقة الابتلاء ونحو ذلك مما هو معلوم لدى العقلاء نعم. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذى إلى غير ذلك من الفكم التي تعجز العقول عن إدراكها فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الفكم بدون هذه الأسباب فهذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تقضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه قيل هذا السؤال يرد على وجهين أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يضغضها لذاتها والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا فهذا سؤال له شأن فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها فإنها خلقت في الأصل متحركة فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة والشر كله ظلم وهو وضع الشيء في غير مخلة فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرا يعني الشر شر بأثاره يعني أن الشر شر بأثاره وبثماره وبنتائجه والعقوبة عليه يعني الشر من حيث أن الله عز وجل قدره ليس شر محس لكن لما انبنى الشر على فعل المكلفين وصار ناتبا عن تصرفاتهم أو كان الشر أيضا ناتبا عن أسباب بذلوها فوقع الشر منهم أو عليهم على غيرهم صار شر بهذه النظام أما مجرد, مجرد خلقه وكونه وجد فليس هذا شر معه فإبليس مثلا لذاته ليس هو شر لذاته إنما هو شر حينما عصى الله عز وجل أما خلقه ووجوده وذاته فهو خلق من خلق الله ما جاء إلى الحكمة لكنه لما عصى الله عز وجل وقع الشر من فعله فصار خبيث بذاته وبيعفعاله وكذا الكافر الكافر لذاته خلق من خلق الله ليس وجود الكافر شر محظ لذاته إنما صار شر بما عمله حينما كلف وأمر فلم يأتمر ولم يعمل مقتر التكليف فصار الشر مضاف إليه بأفعاله فصار بذاته وبوجوده وبأفعاله وتظرفات الشر بعد أن نتج عنه الشر ولذا فالأفعال يعني الإنسان غير المكلف يعني حتى من أبلاء الكفار الذي يعيش بين ظهرانيهم ليس هو شر لذاته أو شره كشر الكافر المكلف فالمجنون وغير المميز لا يكون شره إلا عندما يكلف عندما يكلف يكون منه الشر ويحاسب على ذلك فإذا ليس وجود الشر أو ليس الحكم عن الشر بالشرية أو الفساد لذاته ولذات وجوده إنما لما ينتج عنه نعم ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من, من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه هذا مثل الحدود الحدود إقامتها خير والذي يقيم الحدود فعل خيرا لكن بالنسبة لمن حدثت له قد تكون شر بمعنى أنها أذى فالذي تقلع تقطع يده قطع اليد بذاته أحدث له شيء من الأذى والأذى شر لكن قد تكون العاقب له خير من حيث أنه بذلك يتكفر عن ذنوبه والفعل الذي فعله الذي أقام الحج إنما فعل خيره إذن فالشر والخير نسبي فيكون صدوره من الله عز وجل الأصل فيه الخير لكن الشر طارع لما يحدث بعد ذلك من أفعال ومن أمور هي من باب تصرفات العقلاء المكلفين أو من باب الجزاء والوعيد ونحو ذلك نعم. فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه فإنه سبحانه لم يخلق شرا محظا من جميع الوجوه والاعتبارات فإن حكمته تأبى ذلك فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه أن, يكون فسا... أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما هذا من أبيا المحال فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه بل كل ما إليه فخير والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والإضافة الشر الذي يحدث من العباد ليس إليه فعله لكن الله عز وجل قدره وشاء يعني لا ينسب الى الشر إلى الله مباشرة لا يضاف إليه الشر يقال أن الله خلق هذه الأمور وقدره لكن لا ينسب إليه من باب الإضافة نعم. والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمل فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئا قيل هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير فإن أردت مزيد إضاح لذلك نتفح ونلئن في مقطع طويل يقول هل سنفى ذكرته من أمر القدر وأن العبد له مشيء واختيار مع حديث إن قلوب العباد بين سبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا ليس هناك تنافي الله عز وجل أفعل في خلقه ما يشاء وتقليب قلوب العباد قد يكون من من باب الجزاء على عمل الله أعلم قد يجعل الله ذلك من باب الجزاء على العمل ومع ذلك فالله يفعل في عباده ما يشاء لكن هذا لا يتنفى من أن الله جعل كل ميسر لما خلق ومن أن التكلف باقي لأن وعد الله ما يتخلف في أن من عمل صالحا فسيجز به ومن عمل غير صالح فسيجز به فكون القلوب بين, أصابع بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا يتعارض مع كون العباد أمروا بأن يفعل الأسباب فقد يكون تقليب قلوب العباد إلى الخير والشر مبني على ما قدره الله وما يسر له العبد من ذلك فلا تنافي فإذن القمر مبناه على التسليم مبناه على التسليم ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يدعو الله عز وجل بالتثبيت ويدعو أن يهديه الله عز وجل وأن يثبته على الحق والاستقامة ويميته على الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجزم الله له بالفلاح ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب لا فصال قلبي على دينه هذا فيه إشارة إلا أن الأمور كلها راجعة الله عز وجل وأنه يفعل في عباده ما يشاء وأنه لا أحد يتألى على الله أو يفرض عليه شيئا المهم أنه لا تعرض بين هذا وذاك إنما هذا فيه أمر للعباد بأن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه ويلجأ إليه بالدعاء بالتثبيت والعصمة من الزلل والله أعلم وصلى الله وسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين